فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو خدقة أو نسك فإذا